وَمَا فَنَطُ النَّسَمَا إِنَّ السَّاعَةَ <تصفيق> وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَالِ لا تمدن اقُل إِنِّي آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ Allah Rabbi Celle رَبَّنَا بِمَا قُلْنَا وَأَعْذُ عَنِ الْمُشْفِقِينَ رَبَّنَا بِمَا قُلْنَا وَأَعْذُ عَنِ الْمُشْفِقِينَ İn سوف يعلمون ولقد أعلم أنك يضيب صدرك بما يقول وَقْعُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُد رَّبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ